فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 الَيَا أَدَمُ أَبِهُ بِأَسْمَاءِهِمْ فَرَمَّا أَذَأْهُ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ قَالَ أَلَمْ أَقُلَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ وَإِذْ قُلْنَا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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنّه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحورث مسلمة مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت بالحق فذبحها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فد رأت فيها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 لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 120-ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم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 وأتينا عيسى بن مريم البجنت وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة وسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به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 وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدو لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين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 124-قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 125-وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 126-واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاه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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى هك وإلى هاب إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى هواحدة إلى هواحدة ونحن له مسلمون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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم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 Och vi är inte ens med något av rädsla och sjukdom, och vi saknar pengar och människor och frukt. Och visar de tålmodiga, de som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 الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهدا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم فأولئك توب عليهم وأنت تواب الرحيم.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 والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء إنما ينفع به الأرض بعد موتها.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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات.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 147-كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 148-ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقل وتدلوا بها إلى الحكام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 ولا تقاتلوهم من دال المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنْ ظَهَوْفَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ظَهَوْفَ لَا عُدُوَانٍ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ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 ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.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 126- وقنا عذاب النار 127- أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 129- واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم فلا إثم عليه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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللت من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينفرون إلا يهم الله في غلٍ من الغمام في غلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأم وإلى الله ترجع الأمور سألبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امة واحدة فبعث الله هم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 126-وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغية بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوهٌ حذر الموت وهم ألوهٌ حذر الموت فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم إن الله نلذ فضلا على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكوا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعا من المال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 منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس، ولو شاء الله ما قتت للذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا.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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا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 وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُوفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَوْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُ يَفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَفَقُو وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلُ مَعْرُوفٌ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 فاعلو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.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 مَا تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتمنَّى أمانته وليتق الله ربَّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمْها فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ